حبيبي لا تواسيني ترى خوفك علي ذبح دخيلك لا يهمك شي من همومي ولو ا صاحت أ ن ا اللي بنقله م و م ك مع همي وعشم ارتاح ترى لا شفتك بقربي مصابيح ا ل أ م ل احد ترى لا شفتك بقربي مصابيح ا ل أ م ل ح د تقول ارتاح لا تتعب ا وانا شوف الزمن مرتاح ل ا دوايت العله وراها ع ل ت النحت ا تقول ارتاح لا تتعب و ن ا شوف الزمن مرتاح الى داويت لعله وراها عله ا ل ن ا ح ت حبيبي ه ذ ه الدنيا نقضيها صبر وكفاح وهي من يوم أ ب و ن ا د م أ ب د ماعمره ارتاحت حبيبي ه ذ ه الدنيا نقضيها صبر وكفاح وهي من يوم ابونا ادم م ب ابد ماعمره ارتاحت ل ب ا ح دخيلك لا يهمك شي من همومي ولو صاحت أ ن ا اللي بنقله م و م ك مع همي وعش مرتاح ترى لاشفتك بقربي م ص ا ب ي ح ا ل أ م ل لاحد ترى لا شفتك بقربي مصافح ا ل أ م ل ل ه ت دواها الصبر والعرف ا ترى صبرا لها مفتاح ب ص ب ر لو دموع القلب من عيني لها ساحت دواها الصبر والعرف ترى صبره لها مفتاح أ ب ص ب ر لو دموع القلب من عيني لها ساحت تبسم لتواسيني ا ترى همي لعينك راح ل ى شفتك تبسم ل ي ت أ ك د عالتي راحت تبسم لتواسيني ا ت ر ا همي لعينك راح إ ل ى شفتك تبسم لي ت أ ك د عالتي راحت إلا لي علتي شفتك تبسم لي تأكد علتي لخيلك لا يهمك شي من همومي ولو ا صاحت أ ن ا اللي بنقله م و م ك مع همي وعش مرتاح ترى لاشفتك بقربي مصابيح ا ل أ م ل لاحت ترى لا شفتك بقربي مصافح الامل لحا م